بسم الله الرحمن الرحيم الفلا يضل عن سبيل الله بغير علمه ويتخذها مزوى أولئك لهم عذاب مهين وإذا خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض عازي أن تبيب بكم وبث فيها برئنا في قومه جرف أولاه من الناس ما يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله يغوا الى علم ويتخذ وزوا اولئك لهم عذاب مهين قال الله جل جلى في اولاء بعدما بين لنا هذا الأمر على المحسنين هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم بالاخره هم موقنون أولئك على من ربهم واولئك هم المفلحون هنا يقول الله أولئك قال أولئك على هدى من ربهم أولئك المحسنون الآن الإشارة عائدة على المحسنين ومن المحسنون الذين يقنون الصلاة وتنزكتهم بالأخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك لعلو الرتبة، إشارة البعيد وهذا معناها بعد بعض المكان بعض الفضل وعلو المكان عند ربهم جل في أولئك تعال تشوف هنا ما يظهر كما قال اولئك على هدى المرشدين واولئك هم المفتعون اولئك كما قلنا اشاره البعد العلو والمكان. نسال الله ان يفعلنا جميعا كذلك اولئك ولهيك على هدى من ربهم وانظر الرسول مالقول الله على هدى من الله دل الفعل والذي هداهم سبحانه وجل في على ولهداة من الله دل الفعل ولهداة دعاء هداة دلالة وإرشاد وهداة بيان هداة دل دلالة بيان, بيان. والبيان هي دلالة واحدة وهداية قلوب وهداية قلوب لا يملكها إلا علام ضيب سبحانه جل فعلا ولذلك قال أولئك على هدى قال أولئك على هدى من ربهم لأن الله جل وعلا هداهم وهدا قلوبهم وفتح عليهم أبواب الخير ويسر لهم الطرق التي تصل بهم إلى أولئك على هدى من ربه، وهنا أيضا نسب أن يأتي بالربوبية لأن المحل محل التحكم في القلوب محل الأطاء والمنع محل الهداء والإضلاب وهذا كل من لوازم الربوبية فإن القلوب بين أسعين من أصابع الرحمن يقلبها الكيف يشاء من الله ولذلك قال الله تعالى فمنهم من حالة فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة أولئك على هدى من, من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون. لما كانوا على هدى من ربهم جل فعلاء هدى الله قلوبهم وبصرهم بطريقهم وأعلى بصيرتهم أولئك هم الذين قد وصلوا إلى الفلاح والفلاح هو ما قال الله جل فعلاء فمن زهزح النار وادخل الجنة فقد فات وما حاف الدنيا إلا مساء البرور نعم اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون قال الله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله هنا وصلوا إلى الفلاح كما قلنا بانهم هداهم الله تعالى بالكتاب بالبيان ان قاروا انصاعوا ربهم جل وعلا ما حكموا الهوى ولا تكبروا ولا تعالوا على آيات ربهم جل وعلا فهدى الله قلوبهم فكتب لهم الفلاح ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير العلم ويتخذها غزوة ولذلك لهم عذاب مهين ومن الناس من يشتري له الحديث ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله ومن الناس وهذه للطبعيد وإن كان أغلب الناس الذين يعيشون في الأرض فسادة لا سيما أن الآيات قد جاءت قال الله جل في علا إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ما قالوا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم بشقود. وسمع مزول هذه الآية كما قال بعض هذا نزلت في, في في في رجل يشتري جارية مغنية. وقال مجاهد نزلت في شراء القيام والمغنيات. وقال سحب من قاتل نزلت النظرة من حارس وذلك أنه كان تجيران إلى فكان يشتري أخبار العاجم. فيحدث بها قريشا ويقول لهم إن محمدا يحدثكم أحاديث عاد وتموت وهنا يحدثكم أحاديث رستم واسفندريار وأخبار الأكاثرة فيستمحون الحديثة وتركونا استمع القرآن فنزلت فيهم هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليظل عن سبيل الله ولهو الحديث اختلف فيه علماء على أقوال فقال ابن مسعود لهو الحديث هو بل أقسم على ذلك قال الله الذي لا إله إلا هو هو الغناد يرددها ثلاثا عبيد قال النعباس سعودي الله عنه وارضاء ومجاهد وسعيد من جبيت وعالكلمة وقسادة النبي عن مجاهد فقال الله أن الله, الله هو الطب والثاني أنه ما عن الله جل في قال الحسن والحق أنه لا هو الحديث أصالة قد قال قتادة والضحاك قال الشرك وكل شيء سوى رضا الله العفعلات والتوحيد فهو, فهو لا وقيل الباطن فالحق أن نقول بأن قول الله ومن الناس من يشتغي له الحديث يدل عن سبيل الله العلماء جعلوا له الحديث خاصة هو الغناء وهذا ما قاله ابن عباس وقاله ابن مسعود ولما تبخي ابن عباس وابن مسعود على قول فهذا ترجمان القران وهذا ترجمان القرآن هذا ترجمان القران وهذا ترجمان القرآن فالمساله دلال على على على انها نص في اغناء وهي ايضا في غيره من الكلام الباطن أو من الله الذي لا أجر فيه او من الشرك الذي هو ما يكون من الكبائر ومن الناس من يشتري لهو الحديث فيضل عن سبيل الله أو ليضل قال ليضل عن سبيل عن سبيل الله جل في على لكن لابد أن نفهم أن له لهذا لا يأسم به صاحبه ولهذا الاسم يلحق به صاحبه اللهو لا يأسم به صاحبه هو اللهو المباح هو اللهو المباح والأصل و أصل ذلك الإباحة ما دون الدليل على التحرين فكل لعبتين يلعب بها الإنسان وكل لهو يتنهى به الإنسان دون أن يشغله عن ذكر الله وعن الواجبات فالأصل في الإباح. الا ان دول الدليل على خلاف ذلك بالحرم واما قول النبي صلى الله عليه وسلم كله باطل يعني باطل لا اجر فيه ليس حراما ما يقصد بباطل هنا انه حرام باطل يعني لا أجر فيه باطل يعني لا اجر فيه قال يضل عن سبيل الله والمعنى ان عاقبه امره تكون الى الضلال لم هنا لم عاقبه ان عاقبه امره تكون للضلال قال ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله فلا هنا لم العاقبه للتعليل ما يمكن ان يشتري ليضل عن سبيل الله هو عاقبه استقوم بذلك فعاقبه امره انه فضل عن سبيل الله جل جلاله ومن الناس من اشتغلوا حجز ليضل عن سبيل الله له في الدنيا قال ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهم فرأى أبو رظيم والحسن والطلحة والأعمش أبو جعفر ليضل الله عن سبيل الله هذه بمعنى أنه إن ضل يضل غيره وانتبعه عن فساده وتعبده قال يضل عن سبيل الله واتخذها ومن الناس من يشترون الحِزْبَ عن تبلي الله عاقبة امرئ ان يكون الى الضلال عن تبلي بغير علم ويتخذها غزوة ويتخذها غزوة كثير ويتخذوها هزوة وقرأها حمزة الكسار وحصن عاصم ويتخذها هزوة ويتخذها هزوة من نصف عط على ليضل لا مع منصوبه الناس من يشترطها والحديث عن سبيل الله بغير علم، ويتخذها هزوة، ويتخذها هزوة،, ويتخذها هزوة يتخذ هزوة أو يتخذ السبيل هزوا وفي قوله ومن الناس من يشترطها والحديث عن سبيل الله بغير علم، بغير علم هنا عن علم هنا يعني الجهاد وإلا فإن الله لا يحاسبه على الجهل وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. وما كان الله رسول قوة بعد عزيزها دو حتى يباين لهم ما يتقون قالوا يضل عن سبيل الله بغير علم ما فيها فما قلنا فضل العلم وفضل العلماء وان نجاة الناس هنا بوجود العلماء وايضا استقامه أمرهم لا يكون إلا, إلا بوجود العلماء قال ويتخذها هزوا يستهزئ, يستهزئ بها فيستهزئ بالآيات ويستهزئ بالسبيل لذلك طمس الله على على قلوبهم وعلى ابصارهم ولهم عذاب عظيم قال ويتخذها هزوا اولئك البعد في المهانة والتقريع والتوبيخ والخساره أولئك لهم عذاب مهين شفوا انظروا قان أولئك لهم عذاب مهين أولئك لهم عذاب مهين وهذا جزاء نفاقا أجل تباقى لأنهم أعرضوا عن الذكر ويسمعوا ولأنهم استهزؤوا بمن جاء به بمن جاء بهذا بهذه الشريعة الغراء لذلك كان جزاء نفاقا أن يقرعوا وأن يوبخوا يوم القيامة فهذه يوم القيامة يعني له عذاب مهين ومن الناس ما يشتهي أول حدث يضل عن سبيل الله بغير علم ولا يتخذها هزوة ففي أمران أو أمر الأول كما قلنا حادث الناس إلى العلماء حادث الناس إلى الأنف نجاتهم مرهونة بالعلماء واستقامة أميهم مرهونة بالعلماء ودينهم ودنياهم لا تفتح فيه الأمر الذي يسلك فيه مسالك الصالحين إلا بوجود العلماء. قال أولئك لهم عذاب لهم عذاب مهم وهذا تهديد شديد وعيد أكيد لمن استهزأ بشيعة الله لفعلات وهنا لنا ان نفهم خطورة الموسيقى وخطورة الغناء فالغناء صار سبيلا إلى إلى, إلى الاستهزاء الغناء صار سبيلا الى الاستهزاء قال من الناس ما يشتغل الله هو الحديث الاضل عن سبيل الله بغير علم بغير علم قال ويتخذها هزوة اولئك لهم عذاب مهين والعذاب المهين هنا لأمور ثلاثة أولا اتخاذ الله والله سبيل إلى الجهال على الله في علاه وكل من أتى معصيه بجهاله حسابه على ربه قال وأيضا الاستهزاء والاستهزاء كفر مستقل الاستهزاء شريعة الله جل علاه كفر مستقل يعني من أين اتوا بذلك قد بلغوا هذه المرتبه باستخدام هذه المزامير, المزامير الشيطان كما قال ربك المزمون الشيطان وبينه وهو بين ظهوركم فهنا يقول يقول الله جل وعلا التي تشتالي له الحديث فإنها عاقبه امرها ستضل عن سبيل الله جل وعلا وتجهل ثم تصل بالجهالات بعد ذلك الاستهزاء الذي يصل به إلى الكفر قال قال الله تعالى فعله ويتخذها هزوة ويتخذوها هزوة فإن اتخذها هزوة فهو فهو في هلكة العظيم قال أولئك لهم عذاب مهين أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آيتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في وَقَرَأَ وقرا فبشره بعدها قَالَ قال وإذا تتلع عليه وَلَا ولا مستكبرا كأن لم يعني هذا الذي اتخذه وهذا الذي قرر أذنه بالغناء كيف وصل به الأمر بعد ذلك إلى العناء بشده وبخساره قال والده لم يسمعها يعني تكبر على من يقرأ عليه <تكبر> عن أن يسمع آيات الله جذف ولها كأن في إذنين وأقرروا بأعداب الأليم فهم لا يعقلوا وضعوا أصابعهم في, أصابع في آدني استرشف أبام وأصروا واستكبروا استكبارا لأن الله سلام رحمة الله وإذا عليه آياتنا أن تهيئون تهيئة تامة لتحمله عند النبي صلى الله عليه وسلم عبادة عملا ونشر. وإذا اطلع لي آياتنا انظروا أيضا ليثبت لهم أن القرآن هو كلام الله تعالى فعلًا. وإذا اطلع لي آياتنا ولا مستقبلا كأن لم يسمع كان في دنياه وأخاه حدث النقيض لم ينتفع السماء. ولا بالاسماع ولكنهم لما, لما سبق منهم عدم الاستمساك والاستهزاء كانت العاقبه انهم ولوا مستكبرين ولا مستكبرا والكبر من اعظم الذنوب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا خجل من كان في قلبه مثقال ذره من كبر وقال النبي نفسه في روح الأمين قال أنا شرعي أن توضعه ولا يبغل عضوكم على بعض وأيضا قال الله تعالى الكبر يداي وعنز فمن اتعني عذبته فهنا الذي أوصله إلى ذلك هو أنه اتخذ آيات الله بوزوة وأيضا يعني اتخذ العلماء غارضا في هذا الباب لذلك الله فعله ختم على قلبه وجعل رسله غشاؤه قال وإذا ذكرت عليه آياتنا وَلَّا مُستكبراً كأن لم يسمعها الكلمة في ذنيه وقرأ فمشروا بعذاب أليم كما بقلنا بأن الإسلام هو النجاة وأهل الزيغ والعناة أولئك الذين اشتروا له الحديث ليظل عن سبيل الله جل في فإن الله أعطاه ما, ما تمنى في الدنيا ومن لكه ما من لكه وجعل له العذاب الأليم بعد ذلك واذا اطلع علي اياتنا والا مستكبرا كان لم يسمعها كان في اذنيه واقرا فبشره بعذاب اليم لأنه جحد بآية الله جل وعلى وعصى الرسول ولأنهم كفروا مع التكبر والتجبر ولو انقاضوا ولو استمعوا لعلى الله على يهدي قلوبهم ويسمع اذانهم لكنهم أبوا على الله ولا يهدي على الله إلا وإذا اطلع عليه آياتنا ولا مستجولك لأن كأن في الظلام أقرأ فبشره بعذاب أليم تأنيبا وتقريعا وتوبيخا إن الذين امنوا هذلك هذا القرآن مثال يعني إذا أتى بالكلام على القوم بالكلام على المقابلة إن الذين أمنوا الصالحات لهم جنات النعيم الذين أمنوا قلنا من عن الجنة, ودخول الجنة إلا ولا بد من اقتران العمل بالعمل الصالح. إلا لابد من اقتران ال العمل بالإيمان. لابد من اقتران العمل الصالح بالإيمان لأن العمل الصالح صمد الإيمان. إن إن صح التعبير تعالى للبعض خلوا بذلك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم على من جسد مضى صرح صرح الجسد كله وإذا فسد فسد جسده كله. قال لا يحظر رضو إلا ممن أما هذه جيوش من الادله التي تثبت كان له الحديث هو الغنى وان الغناء وأنه محرم وانه سبيل عظيم الى الاستهزاء بدين الله جل في علاه والكفر المبين على تحريم أذنا قول أبي بكر رضي الله عنه أنا الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على التحريم من هذا الحديث بخلاف ذلك هو أن بكر أنه مزور الشيطان وكيف نعم كيف مزور وكيف أنكر عليه مع وجود النبي عدنان صلى الله عليه وسلم ثم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهم يا بكر، فإن اليوم فإن اليوم عيد. وأما حجس عمر قال الله عنه أرضاه يمشي مع نافع ويضع أصبعه في أذني فلا يسمع المزمار ونافع كان يمشي فكان يتأله يعني ما زال ما زال الصوت يعني فيقول لا فيقول نعم حتى أذنا وقال أنه يعني الصوت قد انتهى هذه استشكلها البعض قال له كيف يكون حراما ويرضاها ويرضاها لغيث يعني يرضاها لنافع وهذا ليس صحيح ويعلم أن النافع لا يسمع ولا يتسمع لا لا استماع ولا يتسمع يعني نافع ما كان يتسمع حتى نقول بأنه سمع الغناب لكنه كان يسمع رغم رضع ارادته رضع فإذا سأله قال كان يقول لا لا حتى انتهت صاير فقال ان هذا الرجل اوتيا مزمارا من مزامير اهل داود، هذه لا لا لا, لا يمكن ان يقال فيها انها على على جواز الموسيقى او جواز الات الموسيقى هو المعنى انه ندي صوت جميل الصوت وهذا معهود من لغه العرب في هذا الباب لذلك قال قال له يعني لو كنت اعلم انك تسمع لحبرته لك لزينتوه لزينتوه لك وهذا الدليل نحن نسمعه الشايلا الحديث على الأقل أنه قد اتفق على ذلك ابن عباس وابن مسعود وهما منهما في القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال نأخذ القرآن غضبا طريا فعليه بابن أم عباس ابن أم عبد ابن مسعود وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عباس اللهم فقههم في الدين وعدمهم التوبه الفائض ثم اننا وسابيل للاستهزاء بايات الله جل في الكبر غلق القلب او الكبر غلط القلب يعني بسبب الكبر يغلق الله القلوب على الاقفال الايمان قول وعمل الايمان قول وعمل نعم هذه سلسله السلام الحال والبيئة من ذلك قادش في السلام الدين قال عبد تفسيره لسلام الحال هو البيئة أمشي بيئة أظن أنه يدخل في قول من السلام هذا يعاني ليس عندك لأنه قال يبيعها له سواء عندهم لا والأصل في السلام ما هذا ما فهمت هذا سؤال ما هذا ما فهمت؟ بس في الفقه وبعدين ان شاء الله الاسئله تكون مقلعه